ايجت لي يا للعلي الأكبر ايجت <تصفيق> لي يا للعلي الأكبر يا ويلي واشبت عندي يا تريد تشوف صاويبه وجرح الظاهدة تشد تريد تشوف صاويبه ايجت تم الولد ليلي تصيح بصوت زي انا بويا شوياي تتشيل وعن الشمس خلسكنا تجي بهمتي فيي لك يا عمات تعال انجاي قعد انهل وياي والله ويعلي بهداي اقعد وخلني احط خدي على خد شقاله وشقاله وعماته وخواته الكيل صاحا يا معل الأكبار روح الولد خلصانه ونيقعده شلون ما نقدر ما نقدر القعدة يا ليلي آه يا يا, يا, يا نخاف أن ينتبه وصوابه عليه سعر شقالت؟ قالت صدق خلني نايم لا تقعد ترى نايم مو ميت مو قالت صدق خلنا نايم لا تقعدنا اخاف ان تنتلك من العطش والشمس وجروحه على من ينتبه شد حقها بلا فكر تحكي أمي الولد مذهولة مذهولة عذروني يا الأمهات والأخوات اجت إلى ولدها تقولي له ماذا ولدي علي حقها بلا فكر تحكي أمي الولد مذهولة وكل ساعة نشد النسوان هذا ابني علي يا أولا وين اهل الرحام تنداه بقطرة ما يجيبوله ترعط شال وين البي رحم وينه بقطرة ما يلفله أولادي سربت علي أنا محوى صدا لي عفي أمو الولد جلده شلون صابر على الأوم ها زيانة بحجة ويلياله ايجت ام المصائب ها هذا دورت ام المصائب مصائب. زيانة بحشة وي ليلة تقلها يا معلي بسيج اصواب ابن اخو يمشيد ومسني مثيل ما مسيج قريب القوم يا ليلة لا لا ينسمح السيج خل نجري الدمع سكت هذا يوم على الرت واخوي حسين ما يقبل وبي ما يشتفي ضد اسمع اسمع اسمع ش تقول ليلة اه تقلها شلون اتجلد يا بنت المرتضة من قال من يقول بعد اصبر عندي ولد فقدتها تقلها شلوان اتجلد يا بنت المرتضى من يال زيال بعد بي يروح وشوف على هذا العال شقولا غير هالواحد عندي ويزل مرجال كفان يلتلو مني مان الدهر محلني ويا الولد خلني او انولطم على ولادي الفات من العطيش برداء وبعد يا عمي تتدرين ما عندي ولد غيره بعد يا عم تدرين ما علدي ولد غيرا واحد وانفقد مني وظلت خالية ديرا هما لو يلومني والله حيرتي